أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانَا لَكُنَّا مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى النَّارَ بَلَوْنَا إِنَّ لَهُ لَشَرًّا أَوْ تَقُولُ حِينَ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واشتكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة طرى الذين كذبوا عظيم ويوم القيام افترى الذين كذبوا على الله وجوههم أسودا أليس في جهنم مكوى للمتكفرين ويوم القيام افترى الذين كذبوا على الله وجوههم أسودا اِتَّمَّ بِمَا فَاتَ تَغَيَّرِ لا يَمَسُّهُ السُّوءُ وَلا يُحْدَثُ فِيهِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مَنْ قَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَ قد أوحي إليك وإلى الذين من مقبلك لئن أشرفت لا يحبطن عملك ولتكون الذين الخاسرين بل الله فعبدوكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره جامع قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه